سبحانك الأعز الأكرم اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يقول الله نزل به الروح الأمين على قلبك هذا القرآن الكريم المبين أنزله الله عز وجل لتتطهر به القلوب ولتزكو به النفوس يا جماعة ايه الايه اللي بتنزل على قلبك لتطهر هذا القلب ليجل هذا القلب الايه اللي فعلا بلسم قلبك كان مالك بن دينار يقول يا حملة القران ماذا زرع القرآن في قلوبكم القرآن عمل فيكم ايه إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض فإن الله ينزل الغيث من السماء إلى الأرض فيصيب الحش أي المكان اللي فيه قذر خذوا بالكم المعنى ربنا بينزل المطر على أرض الأرض دي فيها بعض القذرات فتكون فيه الحبه والحبه في الارض فلا يمنعها نتن موضعها ان تهتز وتخضر الحبه في الارض والارض فيها بعض القاذورات ينزل المطر الحبه تهتز وتخضر رغم ان فيها واللي حواليها حاجات كثير ممكن تفسدها هو ده قلبك وهو ده القرآن فإذا نزل القرآن على قلب القلب ده مليان رواسب جاهلية القلب ده مليان دنيا القلب ده مليان من أثر الذنوب والمعاصي بقى عليه ران وتشتكي وتقول مش لا قلبي وتشتكي وتقول قسوه قلب وتشتكي من آثار الذنوب اللي على القلب فبيقول إذا كان المطر ينزل على الحبه تخضر القرآن بينزل ما بيطلعش ليه معان الإيمان من قلبك فيا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم أين صاحب الصورة حافظ الصورة حتى أين صاحب الصورتين ماذا عملتم فيهما احنا محتاجين ان احنا نتداوى بهذا البلسم ونحسن التداوي به هي المشكلة ايه ما كلنا بنسمع القران وممكن اغلبنا بتمر عليه يعني ايات من القرآن سواء يسمعها من اذاعه القرآن يسمعها من شريط يقرأ في مصحف المهم بيتعامل مع القرآن بس هو ما بيحدث الاثر ده ليه يا من تشتكي الشهوة يا من تشتكي الذنب تعتاده الفينة بعد الفينة يا من تشتكي تعثير الحال يا من تشتكين من ضعف الإيمان والله ثم والله ليس ثمة علاج أنفع من القرآن بس هو إزاي بيعرف يتداوى الايه دي بتاعتي الآية دي بتكلمني الآية دي لازم يجل لها قلبي ويهتز البداية ايه اسمع صح وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير لو اسمع صح الموضوع يتحل شوفوا ربنا يقول ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول بدأ بالسمع حسة السمع دي لو انت بدأت تسمع صح واذا قرا القران فاستمعوا له بصوا ما يقولش فاسمعوا له لا تكلف استمع يعني انت قاعد كده بتسمع في فرق ما بين السمع وبين الاستماع بسمع وخلاص ممكن يكون سمع عابر كده انما استماع بدا يتكلف بدا يديلها ودنه فاستمعوا له وبعد شوية بدأ يدخل في مرحله التركيز التام وانصتوا يحصل إيه ساعتها لعلكم ترحمون تنزل الرحمة تلاقي نفسك بقيت في حال تاني هو الموضوع ببساطة كده استمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون لما بيستمع بيؤثر أكيد الاستماع ده على قلبك تعال اضرب لك النهاردة مجموعة من النماذج لبعض السلف وكيف أثر سماع القرآن فيهم كان سماع القرآن من فم النبي يا اللهم قد حرمناه في الدنيا فلا تحرمناه يوم القيامة بالله عليك ده النهاردة انت لو قعدت كده تضرب أسماء المشايخ اللي هو انت بتحب تسمع لهم قوي تقول يا, يا ده الواحد لو يسمع صوت فلان ويصلي وراه مش حيمل ابدا ولا ده يبقى ممكن يصلي معاه بالساعات صوته بيعجبك وبيأثر فيك امال لو كنت سمعته من صوت النبي كان هيبقى عامل ازاي كان قلبك هيعمل لها ازاي دي قرآن ربي ويخرج من فم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده يبقى طعمه ازاي ده ده يعمل ايه جواية ده لذلك اسلم جبير بن مطعم بسماع اي من فم النبي محمد الحديث في الصحيحين عن جبير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كافرا يقرأ في المغرب دخل البص لقى النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي وبيصلي في المغرب بالطور بصوره الطور فما سمعته هو فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءه منه صد عمر ما كنت سمعته قبل كده إيه الصوت الجميل قوي ده صوت الندي ولا في بعض الفاظ القرآن طالع وانطبعا هتقول لي النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مشاكل في التجويد ولا <تصفيق> لا طبعا طلع من المخرج وطلع مفيش احلى من كده فبيقول ما سمعت احدا احسن صوتا او قراءة منه وفي بعض الفاظه فلما بلغ هذه الايه ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون جبير سمع الآيات قال كاد قلبي ان يطير اسمعها بقى هو اسمعها ازاي احنا بنسمع الصور دي هو قلبه كاد يطير واحنا قلبنا ما بتطرش خالص ليه دخلت اتفتح لها قلبه ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون جيت كده لقيت نفسك طلعت كده ما تعرفش منين هي كده وخلاص ولا خلقت والخلق ده بقدرة خالق سبحانه انت مخلوق ولا ولا خالق مخلوق مين اللي خلق هو سبحانه وتعالى يعني ما ينفعش نقول الطبيعة بتخلق ما ينفعش تبقى جات كده فبدأ يقول اه صح ما هي كده يا كده يا مخلوق يا خالق وانا مش خالق يبقى انا مخلوق مين اللي خلقني أم خلق السماوات والأرض اللي خلقني اللي خلق الكون العظيم ده اللي خلق هذه السماوات وهذه الأراضين بل لا يوقنون أعظم مفتاح لليقين التفكر لما تقعد كده تصرح وتتأمل وتتدبر يزيدك ده يقين عشان كده قال بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ومين اللي بيديك الرزق ومين المهيمن على الامر ومين اللي بيدبر لك امرك التساؤلات القرانيه دي جني نف كاد قلبي ان يطير طب ما طالما هو الخالق وهو الرازق وهو مدبر الامر بتفوض امرك لغيره ليه بتفكر إن مصلحتك في قانون غير ليه تبقى المسألة كده فأسلم لها جبائش عمر مرض لسماع آية الأثر في تاريخ دمشق عن جعفر بن زيد أن عمر خرج بالمدينة ليلا ومعه غلام له ومعه عبد الرحمن بن عوف فمر بدار رجل من المسلمين فوافقه وهو قائم يصلي فوقف يسمع قراءته صحابه كده القران بيتقري يروح واقف فوقف يسمع قراءته فقرا والطور حتى بلغ ان عذاب ربك لواقع لو ما له من دافع قال عمر قسم ورب الكعبه حق قسم حق ايوه ان عذاب ربك لواقع والله هيحصل ما له من دافع ويا ترى هينلني العذاب ده ولا مش هينلني وايه يعني صك الامان اللي عندي اللي مريحني اوي ان ربنا لن يعذبني وانا قائم على المعاصي دي عمر بيفكر فيها كده فقال امدي لحاجتك فاستند الى حائط قال لهم امشوا خلاص سيبنا المكان ده وهو يتحمل على نفسه فاستند الى حائط فمكث مليا فقال له عبد الرحمن امضي لحاجتك يلا بينا فقال ما انا بفاعل الليله اذ سمعت ما سمعت مش قادر مش قادر اتحرك مش قادر بعد ما سمعت ان عذاب ربك لواقع لو ما له من دافع قال فرجع الى منزله فمرض شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه عمر مرض بسماع آية من القرآن حد مننا بيحصل له حاجة من الكلام ده خلص ما, هو ما بيتفتح لهاش ما بتفهمهاش ما بتعملش عليها الاسقاط بتعمل اسقاط خارجي ايه الاسقاط الخارجي ان عذاب ربك واقع ما ماله من دافع يوم الايام ربنا يرحمنا ويعذنا ويحفظنا من هذه الفتن لكن ما بتقولش اه هي ممكن دلوقتي تنزل علينا صاعقه من السماء يا شيخ ما بلاش الكلام ده ايه دي صاعقه من السماء و... و... ليه يعني لا لا لا ربنا يحفظنا ان شاء الله ما بتخطرش ببالك اصل انت لو خطرت ببالك حتبتدي تقول قائمه الذنوب بتاعتك فتعمل حاجه دي تروح شايلها من دماغك خالص الاسقاط ده علماء النفس بيقولوا هما ثلاث حاجات عشان بس الحته دي انا عايز اقولها علشان موضوع سماع القران ده وعدم تاثرنا بيه بيقولوا ثلاث حاجات بيعملها بيسموها خطوط الدفاع النفسية انا عاد اتكلم وقاعد اقولك لك الذنب واثر الذنب وعقوبه الذنب وصلح حالك تروح انت عامل حاجه من ثلاثه يا اما تعمل اسقاط خارجي اه دي اول شيء يعمل اسقاط خارجي يقولك مش انا حتى لو الكلام هو كأنه بيتكلم عن فلان الفلاني وهو عارف من نفسه فيقولك اه يا اخي سبحان الله في ناس كتيره قوي بتعمل حاجات صعبة جدا ربنا يعزنا من المشاكل دي كلها اه يعني بره مش انا اه احنا وحشين ما قلتش لا بس يعني مش للدرجات دي علشان ينفضها من دماغه علشان ما يستجبلهاش لانه لو يستجبله يبقى هتعمل له في دماغه تاني حاجة يشوه الهدف الجيد يعني ايه يشوه الهدف الجيد لما تيجي تقوله دلوقتي انت لازم تصلح حالك علشان الجنة وعشان كذا وعشان كذا مش مهم دلوقتي التضحيات وان انت تضحي بشيء من الدنيا علشان فيبتدي يقولك يعني انت عايز ايه انت عايز في الاخر خالص تكهرب لي حياتي انت عايز اعمل كذا وكذا مش هينفع الحياة بالشكل ده ده بالعكس الحياة بالشكل اللي انت عايز بتقول عليه ده كلها نكد وكلها مشاكل انا هقعد طول الوقت معايش فلوس ومعايش مش عارف ايه وابقى تحت ضغوط نفسية ويمكن يحصل لي حاجة ويمكن ابتلى الزمن ده ما ينفعش فيعمل ايه يشوه الهدف ده انا لو التزمت هتلم فلا يشوه الهدف الجيد اللي هو الالتزام ويعمل ثالثة بقى العكس يجود الهدف السيء ويقول لك وماله يعني لما ابقى انا كده ومسطور وحالي تمام بس يعني شوية الحاجات دي بقى زبطها لا الحاجات دي بتفسد عليك حالك المعاصي دي بتعمل فيك كذا وكذا يعني هو انا كنت اول ولا اخر يجود ده علشان خاطر الكلام ما ينزلش عشان ما يستجبلوش هما ثالث حاجات كده فعشان كده القرآن ما بينزلش تسمع الايات دي انا كنت بقول زمان واقولها انو يمسك يا ايوه الذين كفروا لا لا لا اعوذ بالله كفروا ايه احنا بردو كفروا <تصفيق> لا مش كده خالص ان المنافقين في الدرك الاسفل لا لا لا لا لا لا لغاية كده لا مش درك اسفل وكلام من ده احنا مش تفعنا طب يا ايوه الذين امنوا واحنا بردود كي امن احنا, احنا في خالص يعني لا دا ولا دا ولا خلاص بايبا قرآن ايه دا لنت من المؤمنين ولنت من الموافقين ولنت من الكافنين فخ عشان كده هم بيسمعوا بطريقة واحنا بنسمع بطريقة ذكر ابن رجب الحنبلي في كتاب التخويف من النار أن أبا بكر ابن عياش قال صليت خلف الفضيل ابن عياض صلاة المغرب وإلى جانب علي ابن الفضيل الفضيل بيصلي وابن وراه فقرأ الفضيل الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم قال فلما بلغ لترون الجحيم سقط علي مغشيا عليه وبقي الفضيل لا يقدر ان يتجاوز الايه كل ما يجي يكمل يروح أيل لا ترونا الجحيم لا ترونا الجحيم لا ترونا الجحيم ثم صلى بنا صلاة خائف قال ثم رابط عليا فما أفاق إلا في نصف الليل أعد مغمى عليه مغسي عليه من فرط المغرب لغاية نص الليل الهكم التكاثر سمعناها كم مرة دي بقى ويحفظنها وعرفنها جات كده قعدت تقول الهاكم والتكاثر الدنيا والتزيد في الدنيا ويبقى عندك المال تتكاثر في الأموال والأولاد ومتاع الدنيا الهاكم أمال هو إيه اللي مضيعنا ما هو ده اللي واكل دماغنا ما هو ده اللي مضيع حلنا مع ربنا الدنيا اللي في القلب الهاكم والتكاثر مع حتى زرتم المقار تعد طول الدنيا كده اه قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين اي في حب اثنتين حب الدنيا وطول الامل هيبقى عنده سبعين سنة وبيفكر برضه في احلام في الدنيا برضه يجوز الاولاد برضه يفرح بالاحفاد برضه يجيب بيت غير البيت برضه ي... برضه برضه هي كده الهاكم التكافر حتى زرتم المقابر ساعتها بقى ينقطع امله حين يلقى الغيب حتى زرتم المقابر فيقول الله كلا سوف تعلمون هتعرف والله هتعرف ثم كلا سوف تعلمون ياللي غافل عن هذه الحقيقة ياللي غفل عن هذا المصير كلا لو تعلمون علم اليقين لو العلم اللي انت بتتعلمه يا طالب العلم ويا اخ ويا ملتزم ويا من تعرف شيئا عن طريق الله لو تعرف بجد لكنت شفت قدام عينيك في كل خطوة بتخطوها جنه ونار لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم وسوف نراها عين اليقين وإن منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضية الكل سيرد النار يردها من على الصراط فمنهم من يكب فيها ويكردس فيها ومنهم من يجتازها في لمح البصر ليدخل الجنه الايه حستها علي بن الفضيل وصله المعنى ده فخر مغشيا وقال حميد الرواسي والاثر في كنت عند علي والحسن ابني صالح ورجل يقرأ انا عايزكم اللي معاه ولا ألم الاخوة ولا اكتب بالايات دي عشان لما تعد عليه في الورد ولا حاجة يفتكر ان في ناس كانت بتفهمها بطريقة يمكن قلبه يتحرك بيقول كنت عند علي والحسن بني صالح ورجل يقرأ لا يحزنهم الفزع الأكبر طب دي كويس المؤمنين لا يحزنهم الفزع الأكبر فالتفت علي إلى الحسن وقد اصفر واخضر بصوا البعض بصوا لهم جابوا ألوان اصفر واخضر فقال يا حسن إنها أفزاع فوق أفزاع رعب يوم الرعب فاهم يعني ايه لما ربنا يصف شيء فيقول لا يحزنهم الفزع الأكبر مفيش بعد كده رعب مفيش بعد كده فزع مفيش بعد كده هول مفيش بعد كده خوف قال له إنها أفزاع فوق أفزاع قال ورأيت الحسن أراد أن يصيح لما قالوا الكلمتين دول كان حيصرخ فجمع ثوبه فعض عليه حتى سكن فسكن عنه وقد ذبل فمه واخضر واصفر لا يحزنهم الفزع الاكبر اللهم نجنا من يوم الفزع الاكبر قلوبهم بتستجيب فالايه بتنزل تفتح القلب وقال عبد الرحمن بن عجلان بت عند الربيع ابن خسيم ذات ليلة فقام يصلي فمر بهذه الآية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون فمكث ليلته حتى اصبح ما جاوز هذه الايه قام الليله كلها بالايه دي وغلبه بكاء شديد كل يجي يقول يكمل يحس بالمقام ده واحنا مش من الذين اشترحوا السيئات وقال ايه اجترحوا ما قالش الذين عملوا السيئات الذين فعلوا السيئات الذين خالفوا ووقعوا في المنكرات لا لا لا جرحت نفسك واعطي نفسك في جراح المعاصي ام حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات ده حيبقى زي ده مش ممكن ده يبقى زي ده سواء محياهم ومماتهم مش عايز تعاقب على المعاصي مش عايز تعاقب على الذنوب حسب ان الذنوب حتعدي من غير عقاب من يعمل سوءا يجزى به علينا بالتوبه عشان احنا مش حمل عقوبة من عقوبات المعاصي ثواء محياهم ومماتهم ثاء ما يحكمون وقال معمر صلى الى جنبي سليمان التيمي بعد العشاء الاخرة بصوا بقى عشان نتعلم دروس عملية من السلف الراجل صلى صلاة العشاء فبيقول فقام واحد من الصالحين اسمه سليمان التيمي فقام يصلي قام يصلي في المسجد النافلة فسمعته يقرأ تبارك الذي بيده الملك ايش علشان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وحسنه الالباني من حديث عبد الله بن مسعود وللحديث حكم الرفع انه قال من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر قال ابن مسعود وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة وإنها في كتاب الله عز وجل صورة من قرأ بها في ليلة فقد أكثر وأطاب فالسلف كانوا يعملوا كده كلام عملي تصلي لو أنت حافظ تبارك لو مش حافظها من المصحف وتعتدها تصلي العشرة تروح نصلي بيها على طول ولو في المسجد في البداية علشان تتعود على الموضوع ده فسليمان التيمي أم يقرأ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير قال فلما أَتَى على هذه الْآيَةِ فلما رَأَوْهُ زلفة سيئة, وجوه سيئة وجوه الَّذِينَ وجوه قال بقى هو أنا حيسود وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه سيئه وجوه الذين كفروا يا ترى لما حشوف النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى حبقى فرحان ومقبل عليه وهو حيتلقاني بالبشر والفرح ولا حيقول لي إليك عني قد بدلت بعدي وغيرت سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون الحقيقه ايه الحقيقه بقت قدام عينيك يا ترى ساعتها حبقى مسود الوجه ولا فرحان ومستبشر برحمه ربنا علي فأخذ سليمان التيمي يرددها حتى خف أهل المسجد الناس مشيت فانصرفوا قال فخرجت وتركته قاعد سمعه بيرى الآية ويعيدها ويزيد ويرددها ويكررها قال وغدوت لأذان الفجر قرب الفجر خدت بعضي عشان أصل الفجر فنظرت فإذا هو في مقامه واقف في نفس المكان وإذا هو يقول فلما راوه زلفة سيئه وجوه الذين كفروا صلى بها من العشاء الى الفجر كانوا بيعرفوا ازاي ده وقلوبهم لما قلبه حس بالايه ما هو قعد يقرا تبارك ويمكن في تبارك بعض الايات اللي ممكن تكون اشد من دي لكن سبحان الله توقف معادي للايه دي الايه دي هي اللي دخلت فلما قلبه حس بيها اخذ يرددها ويرددها ويرددها وتفاعل معها هو ده بيعرف يطبب قلبه صح قرأ صفوان ابن محرز المازني هذه الايه وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ما عملش بقى الاسقاط الخارجي وقال لك سيعلم الذين ظلموا الكفر طبعا المشركين عبدت الاوثان الناس اللي مش كذا قالوا وهل منا من لم يظلم وهل منا من لم يظلم نفسه وهل منا من لم يظلم غيره ياللي ظلمت زكتك ياللي ظلمت جارك ياللي ظلمت صديقك او قرينك ياللي وقعت في ادنى الظلم سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون لما تحس ان انت ظالم لنفسك بارتكاب المعاصي الصحابه سمعت الايه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون قالوا ومن منا لم يظلم نفسه شوفوا هم بيفهموا ازاي واحنا بنفهم ازاي وقرا عمر بن ذر هذه الآية هذه الآيات اللي حفظنها، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى يعني ايه أولى يا جماعة اوعى تكون أولى يعني أفضل ليك أو أحسن ليك الاولى ان أنت تعمل كده لا لا لا أولى يعني ويل لك بعد ويل ويل لك يتوعده بشدة الوعيد فعجل أولى لك فأولى ثم اولى لك فأولى فقال يا رب ما هذا الوعيد شوفوا بيفهموا عارفين ان هم دلوقتي بيكلموا ربنا فربنا بيقول اولى لك فأولى الويل لك الويل ثم الويل لك قال يا رب ايه الوعيد ده ايه التهديد الشديد ده يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم وكان إذا قرأ مالك يوم الدين الفاتح كان يقول يا لك من يوم يا لك من يوم ما أملأ ذكرك لقلوب الصادقين ذكر يوم الدين ما لا الصادقين فلما بيكلمه إيه أعظم هدف في حياتك الجنة تطلع على طول خايف من ايه؟ من نار مش خايف من رزق في زمن الغلاء لا هو اول حاجة خاطرة باله ايه؟ اللي ترسخ جوه يوم الدين يوم الحساب وقال ابو المليح قرأ يوما ميمون ابن مهران وامتاز اليوم ايها المجرمون وامتاز اليوم أيها المجرمون حيبقوا مميزين حيبقوا معروفين حيبقوا معلمين بعلامات يا ترى حتتعلم وحتبقى في انهي صنف من المجرمين ولا من الصالحين حيتقلك وانت في يوم الحش اركن هنا جنب أقرانك اللي كانوا زيك اللي كانوا أمثالك من المجرمين ولا من الصادقين وامتاز اليوم ايها المجرمون فرق لها ميمون حتى بكى ثم قال ما سمع الخلائق بعطب اشد منه قط دع تب مر اوي وعقاب شديد اوي وامتاز اليوم ايها المجرمون وقال القاسم ابن أبي أيوب سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الآية بضعا وعشرين مرة شفتوا التكرار الآية تاني وتالت ورابع حسها يا قلب بقى اتفتح لها يا قلب حس يا نفس بيقول سعيد بن جبير قعد يقرأ آية أكتر من عشرين مرة ايه بقى آخر آية نزلت من القرآن اللي هي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وهم لا يظلمون يا رب هون علينا هذا اليوم يا رب أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب فأخذ يقرأها ويرددها يطهر بها قلبه. وقال إسماعيل الطوسي بينما نحن نصلي ذات يوم خلف الإمام ومعنا علي بن الفضيل فقرأ الإمام فيهن قاصرات الطرف، فلما سلم الإمام قلت يا علي أما سمعت ما قرأ الإمام؟ سمعت سورة الرحمن وذكر الحور العين سمعت الآيات النهاردة قال ما هي قصدك أن هي آية قال فيهن قاصرات الطرف هتبقى بتبص عليك انت بس مفيش غيرك انت الرجل الاول والاخير في حياتها الحوريه وحور مقصورات في الخيام بتاعتك انت بس عاكف عليك بس قال شغلني ما كان قبلها حر ايه يا عم خلينا في اللابله قال واي شيء قال يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران بيقولوا انت عاد تفكر لي في الحر شوف اللي قبلها بيقول ايه يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران شوف العذاب في النار هيبقى عمل ازاي ومن يطيق ذلك غمسة في النار تذهب نعيم انعم اهل الارض من اهل النار في ناس كانت عندما تسمع القرآن لها حالة كده في ناس مذكورين في السلف سمع القرآن فصعب أغمى عليه وبعضهم مات بسبب سماع آية من القرآن فالعلماء اتكلموا في الكلام ده قالوا طب يعني ما الصحابة ما حصل لهمش الكلام ده يعني اللي جنب بعد الصحابة أحسن من الصحابة أمال ده ايه ففي ناس شنعت عليهم جد وقالت دول على غير هدي النبي محمد ودول متكلفين ودول بالطريقة دي مبتدعه لان دي مش سنة النبي محمد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وما حصل لش حاجة من دي والصحابة سمعوا القرآن أقصاها سيدنا عمر مرض لكن ما أغشيش عليه وأغمي عليه ومات من سماع آية ما حصلش وما ليه الموضوع شيخ الإسلام المتيمية ليه في مجموع الفتاة والجزء الحداشر صفحة رقم 8 ليه كلام جميل قوي في المعنى ده بيه ليه خلاصة الأمر قال الواحد لو كان التصرفات دي مغلوبه عليه فهذا لا ينكر عنه بيعمل حاجه مش في طاقته وهذا من ضعفه لا من قوته هو أضعف من هو يسمع مش معنى انه هو مات بسبب سماع ايه انه هو احسن من الصحابه بس هو من ضعفه حصل له حالة الهلع والخوف الشديد دي فمات بسببها اما ان كان الحال غير ذلك فهو ده المحظور واحد بيتكلف بقى. ويعيش ويقول لك لازم بقى قشعريرة في الجسم بقى ويصلي مش عارف ايه ويبتدي يترج ويحاول ان هو يوصل للمرحلة دي ويرجرك في نفسه بقى كده لغاية ما تصل للمرحلة دي فهذا على غير هدي النبي محمد دي ما ينفعش الكلام ده عشان كده كان السلف يشددون جدا في هذا الامر ويقولون ان هذا ليس على هدي النبي محمد عامر ابن عبد الله ابن الزبير بيقول جئت ابي جه لعبد الله ابن الزبير فقال اين كنت قال كنت عند قوم ما رايت خيرا منهم ما شاء الله لا قوه الا بالله دخلت المسجد لقيت ناس ما فيش من كده يذكرون الله فيرعد أحدهم حتى يغشى عليه من خشيه الله فقعدت معهم فقال لا تقعد معهم ما تقعد مع الناس دي ثاني ليه يا عم لحنا بنذكر ربنا وبيحصل لنا كذا نظام بقى الناس اللي بتقعد حضارات والناس اللي بتحصل بتحصلها مش عارف ايه والمجذوب بقى والحالة وموضوع شادد قوي واللي شاف بقى النبي والنبي حضر دلوقتي وكلام ده يعني فقال لا تقعد معهم فمش دخلة في دماغ عامر ليه ما عودش معهم قال فرأى كأنه لم يأخذ ذلك فيه مش دخلة في دماغي فقال فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن ورأيت أبا بكر ورأيت عمر يتلون القرآن فلا يصيبهم هذا أفطراهم اخشع لله من أبي بكر وعمر فرأيت أن ذلك كذلك فتركتهم. هو ده الحال ده من الضعف ليس من القوة وعندنا شاهد على هذا الأمر الأثر في الحليه قال ابو وائل خرجنا مع عبد الله بن مسعود خدوا بالكم عبد الله بن مسعود ده ايه صحابي ومعه الربيع بن خيسم اللي احنا ذاكرين عنه بعض أحواله دي فمررنا على حداد الربيع مع عبد الله بن مسعود ومشين مروا على حداد فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في النار فقعدوا يبصوا على الحديد داوي جيب في دماغه على طول بص النار بتعمل ايه بتسيح الحديد ازاي امال للنار دي لما هتبقى فيها ابدان واجفاد ودم ولحم هتبقى عامله ازاي فاخذ عبد الله ينظر الى حديده في النار فنظر اليها الربيع فتمايل فسقط الربيع شافها راح اغمى عليه في ساعتها فمضى عبد الله عبد الله بن مسعود رحمه الله الله يعني عبد الله بن مسعود الكلام ده ما أصرش فيه والربيع هو الاخشع لله من ابن مسعود فبيقول فمضى عبد الله حتى اتينا على اتون على شاطئ الفرات على شاطئ الفرات ناس مشعلين حطبوا نار فلما راى عبد الله النار تلتهب قرأ هذه الايه اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا النار تبقى بعيد وأول ما فاقترب من المشهد مشهد سراط إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا بنقول يوم الفزع الاكبر صوت يفزع صوت النار وهي تنادي هل من مزيد؟ فلما قرأ عبد الله بن مسعود الايه صعق الربيع فاحتملناه فجئنا به الى اهله قال ثم رابطه الى المغرب فلم يفق فرجع عبد الله الى اهله ولا حصل له كده ولا جراله حاجه من الكلام ده ليه بقى ادي قوه الصحابي وادي ضعف التابعي ان الصحابي يعني الصحابي ما بيحسش لا لا بس هو طريقه تعبيره مختلفه الثاني يسمع الايه يقع على طول دي تدخل وتؤثر وتسيب الاثر اكتر وما يبانش الكلام ده الا في الخلوات مع رب العالمين كثير حصل لهم بقى المواقف دي واحنا فهمنا دلوقتي انه اللي بيحصله حاجة من الكلام ده يبقى ايه الامر لو كان غالب عليه يبقى لا ننكر عليه ذكر ابن الجوزي في صفه الصفوه قال الحارث ابن سعيد كنا عند مالك بن دينار وعندنا قارئ يقرا اذا زلزلت الارض زلزالها فجعل مالك ينتفض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 بتنتهك الحرمات ذره قال الله ومن يعمل مثقال ذره شر يرى قال فجعل مالك والله يبكي ويشهق ويبكي ويشهق حتى غشي عليه فحمل بين القوم صريعا وفي صفه الصفوه ايضا قال صالح المري قدم علينا ابن السماك مرة فقال أرني بعض عجائب عبادكم الراجل ده راجل من الصالحين نزل على بلد فأول ما دخل استقبلوا بعض الصالحين فقال لهم ما تقوللنا لنا كده الناس اللي عندكم العباد ايه اعجب حاجة عندهم قال فذهبت به الى رجل في بعض الاحياء في خص له فاستأذننا عليه فدخلنا فإذا رجل يعمل خوصا شغال في الخوص فقرأت إذ الأغلال في أعناقهم والثلاثل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون متخيل الموقف اذ الاغلال في اعناقهم متسلسلين والسلاسل في اعناقهم تحيط رقابهم إذ الاغلال في اعناقهم مسلسلين والسلاسل يسحبون ويتشدوا كده من السلاسل دي الاغلال دي اللي كانت على رقابهم ويتشدوا هكذا يزحف الى النار في الحميم ثم في النار يسجرون ثم يوضعون في النار وتغلق عليهم النار فالنار سجن نسأل الله العافية في الحميم ثم في النار يسجرون فلما سمع هذا الرجل الخواص الآية شهق وإذا هو قد يبس وخر مغشيا عليه وقيل لورقاء ابن إياس كان سعيد بن جبير يصنع كما يصنع هؤلاء الآئمة واحد بيسأل فبيقول له سعيد بن جبير لما كان بيقرأ كده القرآن ويصلي بيكم كان بيعمل زي الناز دي الذين يطربون ويرددون اللي واخدين القرآن بقى زي الأغاني كده بيحسن الصوت آه زينوا أصواتكم بالقرآن بس يعني شغله الشاغل انه يعمل يعني يبقى صوته بشكل معين عشان الناس تستحسن هذا الأمر قال معاذ الله أبدا ما كانش كده أبدا إلا أنه كان إذا مر على مثل هذه الآية إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يمدها شيئا لما يراها ما تتقرش كده دي ما تعديش عليك في الورد يترحيل إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا اسمع سمع قلبك قل لها يا نفس اسمعي إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون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 والله محتاجين نتوب من قله خوفنا من ربنا ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد اللهم أمنا يوم الخوف ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعي فشهق لها عابد شهق حتى بدر الدم من منخريه وخر مغشيا عليه الايات دي سمعها قلبك حسسها القلب يمكن قلبك يرئ ويلين لذكر الله وسمع احدهم قارئا يتلو ان المجرمين في عذاب جهنم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 فلما سمعها سقط في الماء فمات وقال علي بن عبد الله كنا عند يحيى بن سعيد فلما خرج من المسجد خرجنا معه فلما صار بباب داره قام وقمنا معه فانتهى الينا رجل يدعى الروبي فقال يحيى لما رآه ادخلوا فدخلنا فقال للروبي اقرأ واقرأ علي سورة على نحو صورة الدخان أو نحوها قال له حاجة كده من الحواميم قال فقرأ حاميم الدخان فلما أخذ في القراءة نظرت إلى يحيى بن سعيد فإذا هو يتغير فلما بلغ إن يوم الفصل ميقاتهم ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين صعق يحيى وغشي عليه وارتفع صدره من الارض فتقوس ورفع صدره وكان قريبا منه باب فانقلب فاصاب الباب وقع ف ضرب في ناحية الباب فغار صدره وسال الدم فصرخ النساء وخرجنا إلى باب الدار ووقفنا بالباب حتى أفاق بعد كذا وكذا ثم دخلنا عليه فإذا هو نائم على فراشه وإذا هو يقول إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين في الآية عاملة في ايه يعني حصلوا كده واخشي عليه دخل ينام مش قادر اعدي يرددها ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين ربنا حيقصل بيننا يوم القيامة يا ترى حنكون فانهي فصيل قال علي فما زالت به تلك القرحة حتى مات ابي الدنيا بإسناد له أن صالحا المري كان يوما في مجلسه يقص على الناس فقرأ عنده قارئ هو بيد الدرس فقام واحد أرى قول الله تعالى وانذرهم يوم الآزفان إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ما للظالمين من حميم ولا شفيع ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين يا بصوا الآية ومن منا لم تخن عينه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللي كان مبتلى باطلاق البصر اللي كان بيشوف المنكرات والعورات اللي كان بيدخل على المواقع اللي كان يقترف هذه السيئات بعينه وأنذرهم يوم الآذفة حيبقى مرعوب إذ القلوب لدى الحناجر قلب من شدة الرعب كأنه طار بقى عند حنجرته إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين مرعوبين، خيفين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وما فيش حد سينجدك من هذا إلا رحمة رب العالمين فلما قرأ القارئ هذه الآيات في مجل الصالح المري ذكر صالح النار وحال العصا فيها وصفة سياقهم إليها وبالغ في ذلك فبكى الناس فقام فتى كان حاضرا في مجلسه وكان مسرفا على نفسه فقال يا صالح أكل هذا يوم القيامة فقال صالح نعم وما هو أكبر منه لقد بلغني أنهم يصرخون في النار حتى تنقطع أصواتهم فلا يبقى منهم إلا كهيئة الأمين من المريض المدنف لما يبقى واحد عيان ومش قادر يطلع صوته فيئن وصوته يبقى طالع كده بشق الانفس فصاح الفتى يا لله يا الله وغفلتاه عن نفسي ايام الحياة واسفاه على تفريطي في طاعتك يا سيدي وأسفا على تضييع عمري في دار الدنيا قال ده أنا ضيعت عمري ضيعت عمري في شهوات الدنيا يا شباب المسلمين اسمعوا الفتى لما سمع عن هول النار قال أنا فرط وضيعت عمري يلي بتضيع عمرك في صحبية يلي بتضيع عمرك في شلة تغويك وتبعدك عن رب البرية يلي لسه مش فهمها صح وأنذرهم يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال فاستقبل القبلة هذا الشاب التائب وعاهد الله على توبة النصوح ودع الله أن يتقبل منه فبكى حتى غشي عليه فحمل من مجلس صالح وهو صريع فمكث صالح وأصحابه يعودونه أياما ثم مات فحضره خلق كثير فكان صالح يذكره في مجلسه كثيرا ويقول بأبي قتيل القرآن وبأبي قتيل المواعظ والأحزان فراه رجل في منامه بعد موته فقال ما صنع قال عمتني بركة مجلس صالح اهي دي المجالس يا جماعة يمكن درجاءنا عند ربنا ان تنزل رحمه بواحد صالح موجود ربما لا يؤبه له الرحمة تعمنا كلنا بسببه او يختصنا الله عز وجل برحمه من عنده من غير استحقاق لاي حد مننا قال عمتني بركة مجلس صالح فدخلت في سعة رحمة الله قال الله ورحمتي وسعت كل شيء قتيل القرآن الآيات دي المفروض يبقى لنا كده آية يجل لها القلب آية تحرك قلوبنا يا من ابتليت بحب الدنيا اسمع لهذه القصة ذكر ابن رجب في كتاب لطائف المعارف ان رجلا من اشراف اهل البطراج الغني جدا كان منحدرا اليها في سفينة جاي للبصرة وفي اليخت بتاع السفينة بتاعته ومعه جارية فشرب يوما حاطط بقى الخمر والجواري والحفله معمولة على احسن ما يكون بالنسبة له يعني فشرب يوما وغنته جاريته بعود لها وقعدة بتغني ليه وكان معهم في السفينة فقير صالح فقال له يا فتى تحسن مثل هذا تعال هنا تعرف تعمل زي الجالية اللي بتعمله ده تعرفين بقى نظام الاغنية يعني اهو اي حاجة موت جديد ولا اي حاجة تتعمل نجيب الراجل غلبان ده يقول اي حاجة قالت يا فتى تحسن مثل هذا قال احسن ما هو احسن من هذا قال كيف وكان هذا الرجل الفقير حسن الصوت فاستفتح فقرأ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد فرمى الرجل ما بين يديه من الشراب في الماء وقال أشهد أن هذا أحسن مما سمعت فهل غير هذا يا فتى؟ قال نعم فقرأ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا نارا أحاط بهم صورادقها فوقعت في قلبه فرمى بالشراب في الماء وكسر العود ثم قال يا فتى هل ها فرج طب في سكة طب في سبيل قال نعم قل يا عبادي الذين أثرفوا أثرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فصاح هذا الرجل الغني صيحة عظيمة فنظروا إليه فإذا هو قد مات أصابته الرحمة في آخر عمره بسماع هذه الآيات يا إخوتا اصلحوا قلوبكم بآيات القرآن اصلحوا ما بينكم وبين ربكم بآية ينفتح لها القلب فيصلح الحال مع الله سبحانه وتعالى كالعادة أديك النقاط العملية علشان القرآن يدخل قلبك.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 ما تبقاش تقرا قرآن والقرآن بيقول لك قل متاع الدنيا قليل وانت بتبقى بتسعى في متاع الدنيا الكثير يبقى انت بتستهزئ بالقرآن يقول فهو ممن اتخذ آيات الله هزوى لذلك اياك ان تعظم شيئا حقره القرآن حكي عن سفيان بن عيينة انه قال من اعطى القرآن حقه فمد عينيه الى شيء مما صغر القرآن فقد خالف القرآن ألم تسمع قول الله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى قال سفيان بن عيينة رزق ربك خير وأبقى القرآن, القرآن خير وأبقى هو ده إنما غير كده يبقى حبوصه على الدنيا وطالما حطيت في قلبك دنيا يبقى القرآن مش هيأثر في القلب يبقى لازم تعظم القرآن شقيق البلخي كان يقول عملت في القرآن عشرين سنة انا عدت اقرا قران عشرين سنة لغاية ما فهمت الدنيا ايه عرفت الموضوع ايه هم كلمتين ادي اخره موضوع القرآن كله فهمت ان القرآن ده بيقول لي ايه حتى ميزت الدنيا من الاخره فاصبته في حرفين خلاصه القرآن عندي في ايتين وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى بس اي حاجة هحصلها من الدنيا وحيكون حظ النفس فيها ان انا عايز دنيا عايز دنيا في الاخر خلاص اضحك على نفسي واقول انا حطت الدنيا في ايديا وهي في قلبي يبقى وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها خدت دنيا انما وما عند الله خير وأبقى يبقى افعل ايه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 عظم القرآن اتنين اسمعوا كأنك بتسمع من ربنا كان محمد بن كعب القرز يقول من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله كان سالم الخواص يقول كنت أقرأ القرآن ولا أجد له حلاوة قدوا الوصفه دي في الختاب كنت أقرأ القرآن ولا أجد له حلاوة فقلت لنفسي اقرئيه كأنك سمعتيه من رسول الله اقرأ كده وتقول ايه؟ لو ده صوت النبي هيبقى ازاي؟ فبيقول فجاءت حلاوه قليله فقلت لنفس اقرئيه كانك سمعتيه من جبريل قال فوجدت لها حلاوه اكثر من المرة الأولى قال فقلت لها اقرئيه كانك سمعتيه حين تكلم الله به قال فازدادت الحلاوه كلها فالانس بالله في شيئين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 وتعمل بقى الكلام اللي احنا كنا عادين نقوله طول الدرس ده وتعيد وتزيد في الآية تقولها مئة مرة مئتين مرة مش بالعدد هي باللي اثرها في قلبك والله لو تداويت هكذا بالقرآن لا ينصلح امرك أسأل الله تعالى ان يطهر لنا قلوبنا اللهم طهر لنا قلوبنا اللهم طهر لنا قلوبنا